الصفحة اللي دي كلها آية. كل اللي عشر مال ده آية. الصفحة دي كلها آية. ليه? لانها اطول آية في المصحف هي آية الزي. الآية رقم 282 من صورة البخرة اصول الطوال صاحبة 286 آية الواقعة بين السبع المثالي وصورة آل عمران. بتصلي على رسول الله. دي كلها آية عم الشيخ. عنوان الآية بتخطب مجتمع خاص مجتمع إسم الذين أمنوا يا أيها الذين أمنوا إن فيه صفة الإيمان أما يبيع ويشتري ويتعامل وتبقى عليه فلوس إذا تداينتم بذين إلى أجل مزمن فاتبوا ويكتب على طريقة هذه الآية أي كتاب مخالف لهذه الآية فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ثلاث اسماء لله بلبز الجلالة في اخر الاية في اية واحدة كر اللبز الجلالة مرات واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء. ما تقول لا اله الا الله. ما جيش واحد يقول اصل وحصل بعد كده. نقول له الاصل الحصل. ونقول له قول احمد بن حنبل رضي الله عنه. اذا ظل الجاهل يجهل. وظل العالم يتكلم تقية فمتى يعرف الناس الحق كلام بتنحن بس ده كلام كبير جوي بيقول اذا ظل الجاهل يجهل ارادك مش عارف منهم دين والعالم بيتكلم يتكلم يقول لك انت هتفتح موضوعات ما تتكلم في اي حاجة كلمتين وتقول المواريس ومش عارفوا الحدود والناس الظلموا وعشان نفس تنشي إنما تتكلم في الإصالات الأمانة والشيكات المضروبة والشيك البنكي والجماعة المحامين يزعلوا وفيه كان محامي قدام منك وجماعة أصدقائك وجماعة دريبك ما يزعل الناس ولا يرضوا هو احنا هنعرفوا الحق بالناس ولا يعرف الحق بالحق ما طلع عندي الحق وحق وأن يمتلع ما تطلع عندي ما احترمنا الحبايبنا احنا ما بنقعد بالن... هنا ما بينناش بيننا وبين الناس عداوة ولا بنصفي مع الناس حسابات احنا لا عندنا حيازة بأرض وزراعية ولا عندنا أرصدة في الجنود دا احنا ما السمر والسماء والصالح احنا اهنياء بفضل الله واعزاء ده ده واحنا مش خيشين بجوم نيطرق ولا البطرات ينطير ها احنا بنبعد ده الشبش بزي ممكن ينطير جوه وانا مخبيه اللي جرب منه اتبعه ما نخليه عن نبي زعلان بايه؟ ده دين. دين لازم تخصب وتفهمه صح وتفهم انت شغال ازاي تترفع على جضية مضروبة انت عارف ان الرجل بكاش واخد الشيك على بياض وحاطت فيه مية وخمتين الف اثنين ماذا تقول لربك وانت تكتب عريضة الدعوة وتسطرها بقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم تقول له عشان خطرك يا رب هكتب عشان خطرك يا رب هنصب عشان خطرك يا رب هوكل علالي حرام انت شوف لك عجل بيعك دهو شوف لك صمصرة ارض زراعية تعملها شوف لك واحدة مضطرجة وعاوزة حجها شوف لك تكون عايزة حجها ما تكونش جايل وهم قالوا لها كلام ما ترجل بنتك ارها ومعترفها بالفراحة تجوا معها كالرافطة وأبوها يزغطها ودوك عملها يجوهم اللي انت بكتبعها. بيجوم يقول يعني ايه يقول لها انا علموك الكلام تقول ليه قدام الرجال تقول حاضر جلو سكوا الباب سكوا القوضة والكذبين يشغلوا الشريط بتاعي كده ما يجي الشيخ فلان اللي عمل نفسه الشيخ دي ياريته ما ييجي وطبع انا مقصود انا ها ما انا المقصود ها ياريته ما يجي يعني ها قولي لجا اصلي مش عارف ايه واتكلمي في الحديث الخاصة واتكلمي في الحديث وهي من الاول مش بس عشان تاخد الشواء الصفيح والكم مش عارف ايه وتخلي اخينا يقصر الدنيا والاخرة ويقصر حدومه وهي كارها لكن من العربية دمان جات قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرأة ثابت ابن شمات واتصد قدام النبي ولابس الملابس بتاعيه البرجعة ولابسة جلابية محترمة درجة او رساط مفيش حاجة اسمها شدية ولا جلابية في المعلامة واحدة عاملة كأنها مائدة كده مان؟ جالبته انا زوجة فلان يا رسول الله ايه؟ في ايه؟ جالبته اني اكره الكفر في الاسلام يا رسول الله اكره الايه؟ الكفر في الاسلام ما يصحش اكون مسلمة وكافرة في نفس الوقت يعني ايه؟ جالبته زوجي فلان مان؟ جالبته لا اعيب فيه خلقا ولا دينا ورجل رجل بيصلي وبيصوم وبيعرف ويضرب بينا ومبدأت الزمانة منه ليه قال رفحته طرف الخيمة الخيمة بتاعتنا رفحت الطرف بتاعة ها لقيته جاي مع اصحابه اكثر واحد ايه اكثر واحد من اصحابه بيليا جسير فانا كريته عشان جسير كريته عشان ايه جهي حور فالرسول قال لا رضي عليه حديقته رضي عليه ايه حديقته كان الجهاز بتاعها والمهر بتاعها حديقة جرات ثلاث تربع جرات ها شوية شجر موز على منزة جانبت وقال اتجعلوا المهر الحديقة ويطلقها تطليقة ما تصلي عن نبي مش عايزين المتأخر وعايزين مش عارفين وكلنا جايبين طجم ومثال وجايبين طجم مش عارف ايه والدهبات واصل كان فيه بوشتين مش عارفين ما عندي ناس الكلام احنا مسلمين مسلمة خليك محترمة اما تكوني يجارها تعالي قدام المجلس بززوجي محترم وانا كرها للناس للناس نقول لك شرعا في حاجة اسمها الخلعة قالت لام خه لام عد خلعة فلا تناح عليه في مفتدة تفتدي مفتدة بايه تسيب له كل حاجة بس بشرط يكون محترم بينفق وراجل وعنده شهامة وعنده كرامة وهي اللي كرهته كرهته تسيب له كل حاجة هو كره يعطيها كل شيء ما تضلع النبي ها وبعدين لو انت كريت من نفسك وهي محترمة يقول لك في القرآن كده وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على مين على المتقين اذا كنت عاوز تبقى منه يقول لك انا مش عاوز تفجأ تاجي انا مش عاوز تفجأ تاجي ها ويكسر من على حوض الترنبا ويشق المراتب بالمطوأ ويحطوا بنزيم على انتاره ويولعوا فيه ويقصروا التسريحه وهم بيحطوها العربية العربيه بالليل وتلاقي زج بجده كده تسحب <تصفيق> لما اقرا قاعد ما انا بنكز مش بنكز الوقت لا ده انا بنكز حاجات قبل كده عشان ما تزعلوش واللي يحط عفش مراته في الشوره استلمت مرة عفش امراه مسلمة من الشوره كان بينها وبين الايه السبه حوالي 16 لكذا مسلم مسلم اللي بيحط العفش بتاع مراته جنب التبقه الا يتق الله استقوا الله في النساء فانهن خلقنا من ضلع اعوج وصلي على حبيبك والقرآن قال في ربع والتي تخافون رجزهن فايه فعيظوهن ها وهجروهن في المضاجع ها واضربوهن فان اطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرة وان خفتم شقاق بينهما فابعتوا ايه? حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ما سمعنا الصلاة على النبي